الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 م ال لازيز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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُو السميع العليم بسمِ اللهه الذي لا يَظُ اسمِهِ شيءَ في الأررض وَلا في السماء وَوهو السميع العليم بِسمِ اللههِ الذي لا يَضُر م اسمِهِ شيء في الأررض وَلا في السماء وَوهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله حسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه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 Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar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 يا عليماً بخلقه يا خبيراً بخلقه ألطف بنا يا نطيف يا عليم يا خبير يا نطيفاً لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ultof bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultof bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultof bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultof bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultof bina wal muslimin услуг Na in ha la ilaha illa Allah la là ha in la là ha in la in ha in la in ha in la là ha in la là ha in la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa la la ilaha illa la ilaha illa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 اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ عليه وسلِّم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسليم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم على محمد اللهم عليه وسلم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 يَلله بِهَا يَنَّ بِحسْنِنا خنتمَا يَله بِهَا يَغلهَّ بِهَا يَلهَّ بِحُسنِخاتمَا وَفررانك رَبنا وَإلَكَ المَشير لا يكّفُ اللهَّ نَفسَد إِللاا مُصهَا لَه مَا كَسَبَتوعلَهَا مَكْ تَسبت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 أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزغنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم في خير ولدف وعافية بسر الفاتحة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 دلين. أمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفكيه المقدم محمد بن عليم باعلوي ووصولهما وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلومهم في الدين والدنيا والآخرة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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراض المستقيم شراض الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الدالين آمين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الهقوق علينا وأعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتامم كل سول ومأمول أصلاح الشأن ظاهرا وبادنا في الدين والدنيا والآخرة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 وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشنطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الدلين آمين أعوذ بالله من الشعطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نهشي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحقين فِي يَدِكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ أَدْيَانَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتَنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ فِي كنفك.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 والالسسلام وَحبّكَنا بِالتَّقو وَإِثْنِقما وَعِذن مِ موجبات دام في الحالِ والماال إنك سَم عُُّعَ وصلي اللهم ابي جنانك والجمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورزقنا كمان المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلسَّلَٰمَ عَلَىٰ رَسُولِ رَبِّ ٱلْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رب